الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فهذه ليلة والعشرين من شهر شفر في العام التاسع والعشرين بعد الأربعمائة من الهجرة وما زلنا في شرح كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد عبدالوهاب رحمه الله تعالى وقد وصلنا إلى باب قول الله تعالى أن يشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون من يقرأ ترجمة نانسي قنقر قال رحمه الله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وفي عن أنت رضي الله عنه قال كما بياننا في الأبواب السابقة التي سبقت هذا الباب خصوصا في آخر ثلاثة أبواب بيان المصنف رحمه الله تعالى النهي عن بعض صور الشرك الأكبر نحو الاستغاثة غير الله والذبع غير الله والنزل غير الله عادة هنا في هذا الباب إلى تقرير توحيد العبادة مرة أخرى بصورة أخرى كما كان قد بدأ هذا في بعض الأبواب أو في الأبواب التي سبقت هذه الأبواب الثلاث فالكتاب كلهم من أوله إلى آخره يدور حول إثبات وتحقيق هذا التوحيد توحيد العبادة وبيان ما يناقضهم من صور الشرك الأكبر ولذلك سم كتابه بهذا كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد ما هو التوحيد الذي وحق الله على العبيد توحيد العبادة والذي يستلزم توحيد الأسماء والصفات وأما توحيد الربوبية فهذا أقرد به كل الخلائق توحيد الربوبية أقرد به كل الخلق تقريبا و من هذا الباب بدا المصنف بقوله تعالى ان يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون الهمزه هنا هي الاستفهاميه يعني ان الله سبحانه وتعالى يستنكر على المشركين انهم اشركوا به سبحانه ما لا يخلق شيئا ولا يملك لهم ولا نفع هم يعلمون هذا ان هم انكروا هذا ولذلك جاء هذا السؤال او جاءت هذه الايه بالاستفهام الاستنكاري يعني كيف تشركون بالله دي ال المعبو... تشيركون بالله بالتودي المعبودات الباطلة ها؟ التي لا تنبق لكم خلقا ولا رفقا التي لم تخلق شيئا وقد جاءت العديد من آيات الكتاب لتقرير هذا المعنى لأهميته لأنه به تقوم الحجة على المشركين في كل زمان ومكانه إلى أن تقوم الشعب تقوم الحد على المشركين بهذا بأن تخاطب المشركين بتوحيد الربوغية الذي استقر في فطرهم فأنت إذا دعوته مشركا سواء كان مصرانيا او يهوديا أو حتى ملحدا من من يبدع عن جلسان مصاره إنه لا وجود لله وهؤلاء قليل هؤلاء النفر الذين يدعون هذه الدعوة قليل جدا من نسبة لبقية المشركين فأنت تبدأ دعوتك بمخاطبة هؤلاء بهذا السؤال أنتم لماذا تعبدون المسيح مثلا عليه السلام هل او خلق المسيح شجرة خلق انسانا خلق نفسه فانتم اذا يعني ترغبتم كما في بعض اناجيلكم بان المسيح عليه السلام يمثل الانسوت واللاهوت يعني هو يمثل جزء يمثل جزءا بشريا ويمثل جزءا الهيا فمن خلق هذا الجزء الايه الانساني يقولون الله قل أسلا بعقلون كيف يخلق الإله نفسه فبهذا تقام الحج عليهم ويحارون جوابا ومنهم من قد يهتدي بهذه بهذه الطريقة و من الآيات الأخرى التي قررت هذا المعنى الذي بيانه الله سبحانه وتعالى هذه الآية <تصفيق> أي يشركون ما لا يخلق شيئا هم يخلقون ما جاء في سورة يونس <تصفيق> في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي <تصفيق> هكذا هذه الأسئلة توجه إلى هؤلاء المشركين الذين هم يقرون يقرون بهذا قل من يرزقكم من السماء والأرض إذا سألت مشركا إذا سألت نصرانيا قلت له من من الذي يرزقك قل من يرزقكم من السماء والأرض اسأل أي نصراني هذا السؤال سيقول لك الله إن كان يعني هو اعتقد أن ان الله عز وجل هو الالفيح ولكن هو يعني تلقائيا وبالفطره يقول الله ربنا ربنا هو الذي يرزقنا النصراني يقولك هذا واليهودي كذلك يقول هو قال قل من يرزقكم من السماء والاب امن يملك السمع والابصار من الذي يملك سمعك هذا وبصرك ومن يخرج الحي من الميت ها ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت ومن يدبر الأمر فسيقولنا الله قل أفلا تبتقون أفلا تبتقون هذا الإله الذي أنتم أقررتم أنه سبحانه الذي خالقكم هو الذي يميتكم هو الذي يملك كل شيء أفلا تبتقون هذا الإله العظيم الخالق أفلا تبتقون عذابه إذا هو حاسبكم على هذا الشرك ديثن ودال فبهذا يتقرر هذا يتكرر التوحيد وبهذا تقام الخجة فبهذا اقام الرسل الحجه على اقوامهم كما صنع ا ابراهيم عليه السلام انظر الى الذي حاج ابراهيم في ربها اتاه الله الملك قال المطرئب الذي حاج إبراهيم أخير فيه الله الملك قال إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال انا أحي وأميت فانتقل إبراهيم عليه السلم لحج أقوى لا أستطيع هذا الممرود معها جوابا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فأبوه الذي تحفظ فكذا فقط قوم الخدج على هؤلاء لان يذكروا بتوحيد الربوبيه أن يذكروا بالرب الخالق الرزاق الذي يحيي ويميت اذا اقروا غير يقرون بهذا لم ينكروا هذا عليك خصوصا الذين ايه الذين لم يتدنثوا بالعصبيات الطائفية او الجاهلية يعني قد تجد بعض المشركين في بعض الأماكن هم يعني واجدوا آباءهم على هذا الشرك ولكنهم ما تلقوا هذا الشرك من معلم يعني ما علمهم أحد هذا الشرك إنما تلقوا عن آبائين هكذا بإذ ها فبعد ولا قد تكون عندهم بقايا من الفطرة التي ديها يهتدون إذا وجهت هذه الأسئلة إلى أمثال هؤلاء وإذا واجهتهم بهذه الحقائق فإن كثير منهم يدخل في الإسلام هذا ويكر بتوحيد الإلهي من مثل هذه المحاورات ومثل مثل هذه المجادلة ومن هذا الباب أورد على المصنفة التي تلي ذلك فإن فخاطب أبن الشركين أيضا فخاطب أبن الشركين بهذه الخجة التي هم لا يستطيعون معها أيضا إنكارا ولا جوابا فقال لهم والذين تدعون من دونه لا يملكون من القطمير هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله لا تملك أقل شيء ولو كان هذا القطمير ما هو القطمير؟ القطمير هو القطمير الذي يغلب نواة بلح نعم نعم نعم وهذا القسمير الذي هو جناق الرقيس يكون على نواه الطم كما تفضل اخونا بالبيان هذا شيء حقير يعني ما لا يمثل شيئا في بقيه خلق الله هذا القسمير لا يملك أحد من دون الله أن يخلقه وقلما لما تجد عاقلا من عقلاء المشرك ينكر هذا فأنت إذا خاطبت علماء الدول الكافرة الآن التي تسمى بالدول المتحضرة من الذين بالغوا الذروة في العلوم الدنيوية إذا خاطبتهم بهذا هذه الحجة فقلت لهم هذا القتمير الجشاء الرقيق هذا الذي يكون على ظهر النواة هل منكم من أحد يستطيع أن يدعي أنه عنده القدرة على اختراع يعني خلق مثل هذا الجشاء بكامل المواصفات الموجودة فيه إذا أنتم وضعتم هذا الجشاء الرقيق تحت الفحص في معاملكم وعرفتم كل مكوناته التي قد تصل إلى, إلى كم كبير يعني أحيانا كما يوجد هذا في بعض الأبحاث أنهم يكتشفون في خلية صغيرة ملايين الخلايا الداخلية أو ملايين المكونات في خلية لا ترب العين المجردة وفيها مكونات يعني عجيبة <تصفيق> فأنت تخاطب بهذا وأيضا لا باس بأن تجيد مثل هذا البيان الذي أنا ذكرته لأنه بوافق ما هم وصلوا إلي من من زروة العلم الدنيا فتقول له ماذا بإشاء الرقيق أنتم إذا وضعتموه تحت الفقص <تصفيق> فوجدتم فيه هذه الخلايا العجيبة هل منكم من أحد يستطيع أن يدعي أن عندهم القدرة على خلق ذي مثل هذا ذي شاء بالتمام فالعاقل فيهم أو الذي عندهم الإنصار يقول لا لا أستطيع ولو أتينا بكل يعني بكل أجهزة الدنيا ولو أتينا بكل الإمكانيات التي وصلنا إليها ها ما نستطيع أن نخلق نحو لا نقول مثله لا نحن ولو ولو ولو قريبا منه نحو هذا الغشاء الرقيق الذي يكون على ظهر النواه والذي إذا ان وضع في مكانه يؤدي الايه وظيفته نفسه اذا تم استبدال هذا الغشاء الذي خلقه الله عز وجل بهذا الغشاء الذي قد حاول هؤلاء أن ان يعني يصنعوه أن يؤدي الوظيفة نفسها ولا يحدث فيه خلب ومن ثم تجد أن محاولات هؤلاء حتى الآن في زرع أو ما يسمى بزرع الخلايا الصناعية في جسد الإنسان او ما يسمى بزرع بعض هذه الأجزاء التي قد او أو تصبر المرض في جسد الإنسان ما تنجح البتة وإن يعني بقيت لفترة وجيزة في بدن هذا المريض أنها يعني سرعان ما تثبت الفشل لهؤلاء لا يستطيع أبدا هؤلاء أن يأتوا بجزء ولو بخلية واحدة من بدن الإنسان تكون عوضا عن الخلية التي خلقها الله سبحانه وتعالى فهم لا يملكون خلق هذا القطمير فلماذا يعني هذا الكبر وهذا العنت في انكار إفراد الله بالعبادة <تصفيق> دعوهم لا يسمعوا دعائكم ولو تنعوه ماذا جابوا لكم يعني اذا انت ترجهت او الخطب لمسك قال للمسك نعم ان دعوت هؤلاء الاموات او ان هؤلاء الغائدين سواء كانوا أحياءا أو لا يسمع بعائك وهذا أيضا يقرر عند هؤلاء بما وصلوا إليهم من, من هذه الاختراعات الحديثة هم يعلمون جيدا أن أنه لو خاطب أحدهم شخصا غائبا بينه وبين هذا الشخص مسافات كبيرة لا يستطيع ان يسمع نداءه الا عبر هذه الوسائط المخلوقة او هذه الوسائط المصنوعة التي انصنعوها كي يصل صوت هذا المنادي الى هذا الغائد البعيد عنه ويقولون انه يستحيل ان أن يسمع مخلوق كل مخلوق آخر إلا عبر هذه الوسائط التي التي اخترعوها <تصفيق> نحن نقول الأجهزة التي تسمعها الأجهزة اللاسلكية أو بلايه وسائل التصالب الحديث المعرفة فهم يعني يقررون هذا ويرمون من يدعي خلاف هذا بالإيه بالإيه بالخبر الوقت نفسي يعني دون أن يسل قد يقع بعضهم في هذا الخبر هيسو ياتون افوازا احيانا إلى معبد هذا الفرعون المصري هذا الذي يسمى رمسيس الثاني في معبده في لوك في تقريبا هنا تشرق الشمس عليه او على تمثال هذا الذي الذي وضع هناك مرتين تقريبا في العام فهم هذا معجزه لهم و البعض منهم ياتي اليه عباده له تكون الى معابد هذا في الاقصر ليقدمون له هناك القرابين ومراسم العباده ويعتبرونه الههم هؤلاء الذين وصلوا إلى القمر كما كذبوا كما كذبوا قد دعوا كذبا هذه الكذبة التي خدعوا بها الملايين وقد ثبت كذبهم بشهادة الذين يعني احترموا وقولهم منهم أثبتوا هذه الكذبة ونشروها في الأفاق فهؤلاء الذين هم يخدعون المسلمين بهذه الكاذبة يقعون بهذه الوثنية بكل بساطة ودون أدنى خرج بخلاف طبعا الذين يتوجهون إيه؟ إيه؟ إلى المسيح عليه السلام بالدعاء في الكنائة الشناك عندها لمن شيء من, من بقايا النصرانية الشاهد بارك الله فيكم أن هؤلاء <تصفيق> المشرفين سواء كانوا في الزمن القديم او كانوا في الزمن المعاصر هم هم ما تغيروا وان وصلوا الى اعلى درجات العلم والدنيوي للاسف المخزلون من اهل البدع والاهواء في هذا الزمان من أصحاب الاحزاب المعاصره ينكرون على على اهل الحديث والاثر الذين يتجعون في الصالح اهتمامهم بتقرير مساء التوحيد العذابة <تصفيق> بحذة أنهم يقولون إن هذا الشرك الذي أنتم تتكلمون فيه هذا الشرك خبيب قد ده ليس له وجود الأمن <تصفيق> أنتم تخاطبون أناسا قد يعني بلغوا شألا عظيما في الاختراعات والابتكارات ها فكيف تخاطبون هؤلاء بهذه العقلية التي كان يخاطب بها المشركون قديما لا تصلح هذه العقلية لمخاطبة هؤلاء الآن هكذا هكذا زعموا واستروا فلقوا لهم يعني ان كنتم تعقلون ف... فبماذا ترضون عليه على هذه الوسانية التي يقع فيها ولا حتى الآن ما اختلفت الوسانية عندهم وإن كما قلنا أن يوصلوا إليه إلى القمر كما كذبوا فأحدهم قد يركب هذه المركبة الفضائية ثم إذا نزل منها يجد للصليب او يجد للخنجير او يجد للبقرة بعض المخابين في الهند حتى الان اذا قابلت بقرة احدهم في الطريق اعزكم الله اوقف سيارته ونزل يجد له ويقدمنا للتعظيم اللائق, اللائق بهذا الاله بقرة ويعني لو حتشت في المجتمعات الكاثرة في, في اعظم دولة على وجه الارض الان تقدما من الناحية لو وجدت ما يندله الجبيل من صور الوثنية والشرك الاكبر في أقبح صورهم ما اختلفوا عن المشركين القدامى هم هم وإين الطائرات هو الشرك نفسه ما تغير الشرك في العبادة الشرك الذي أرسل الرسل وأنزلت الكتب من أجل تحذير للعباد منهم ولو سامعوا ما اشتجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم هذا تقريع تقريع من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء نوع سبحانه وتعالى يبين نوم المآل نوع يوم القيامة سوف يكفر هؤلاء بشرككم ولا لنبدئك مثل خبير الله عز يتكلم من مقام العظيم العلي الاعلى القدير ها الذي يملك الدنيا والاخره ويملك مقادير الامور سيخاطب هؤلاء سبحانه وتعالى من من علوه من فوق عرشه وهذا الاستعلاء الذي وصفه الله تعالى يستحقه لأنه سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى فمن نازع الله في كبرياء قصمه الله إن الله سبحانه وتعالى له الكبرياء وله العلوم وله أي العظمة التي لا يدنيه, لا يدنيه فيها مخلوق وإن عظم ولو كان الرسول صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم لا ينبئك مثل خبير هكذا هكذا ينبغي أن يشعر المؤمن بعظمة هذا الإله الذي يتوجه إليه بالعباده يعلم انه يعبد اله ا عظيما نعبد الملك الذي له ملك السماوات والارض والذي يعلم كل شيء لا ينبئه كمث خفيف سبحانه وتعالى وكيف قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض ويعبدون من دون الله ما لا ما لا يملك ما لا يملك رزقا من السماوات ولا شيء ولا يستطيعون ف هذه الايه تقرر المعنى نفسه ف لو يعني تتبعت هذه الايات في طول كتاب الله ووجدت انها قد اقام الحجه على على هؤلاء المكذبين بالاداء التمام والكمال دون أي تقصير في اقامه الحجه حتى لا يكون للناس على الله حجه ان بعد الرسل نعم تقولي gerade أنا. وفي الصحيح عن أنثم رضي الله عنه قال شج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أرس فكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوما شجوا نبيهم كيف يفلح قوم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رفته من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم ملعن فلانا وفلانا بعدما يقول تمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء وفي رواية يدعو على صفوان ابن أمية وتهيل ابن عمر والحارث ابن هشام فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء وفيه عن أبي غيره رضي الله عنه نعم حديث أنف هذا على لقوة البخارية رحمه الله على بصيغة الجزم في كتاب المغارب في كتاب المغارب من الصحيح فقال قال ثابت الأنف هذا موضع من الموضع القليلة التي جاء ذكره ثابت فيها في الصحيح في الصحيح البخاري فإن البخاري لم يخرج لثابت شيئا في الصحيح إلا في بعض الأحديث المعلقة نحو هذا الحديث ووصله الإمام المسلم في الشحيح من طريق ثابت عن أنس ووصله أحمد من طريق حميد عن أنس حميد الطويل قد علقه البخاري من الطريق من طريق حميد الطويل ومن طريق ثابت ف... الحديث فيه عزاء من نبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه عزاء لمن صار على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه تدليغ التوحيد ممن يؤذى عن بسبب هذا التوحيد فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة أخذ قد أوذي أبا شديدا من قبل المشركين فشد رأسه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكسروا رباعيته كما جاء هذا أيضا في رواية مسلم التي وصله وبلغ الأمر أو بلغ الأذى بأن يدعى أن يحركون أنه صلى الله عليه وليس قد قتل حتى حتى دبأ الوهن في صفوف المسلمين وكانت الهجيمة كما تعلمون فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخاطب قومه في هذا هذا السؤال الاستنكار أيضا كيف يفلح قوم شج نبيهم وبالفعل يعني الذين يعني فعلوا هذا ما أفلحه ولذلك يعني يتبين لكل عاقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر و يعني لو كان مخلوقا من النور كما يدعي هؤلاء المتصوفة ما تج رأسه وما كسرت رضاعيته صلى الله عليه وسلم ولو كان يعني يسمع الدعاء ويملك مقاليب السماس والأرض كما يدعون أو أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي يشفع لمن دعاه و يعني يشفع له عند الله كي يكشف عنه الضر ما كي يكشف عن نفسه الضر صلى الله عليه وآله يعني هو الآن صلى الله عليه وآله وسلم أصيب وأوذي كما يصاب أي, أي كما يصاب بقية بان هذا أصيب شد رأسه أي أصيبك رأسه بضربة من من أولاد المشركين وما استطاعني أن يمنع هذه الضربة عنه لو كان يملك شيئا من دون الله لخلق حوله مثلا هالة تمنع أي مشرك أن يتطرب منه لو كان يملك شيئا لو كان يملك أن يتفع الضر عن نفسه صلى الله عليه وآله فضلا عن أن يتفع عن غيره لا فعل هذا الشاهد أنه سبحانه وتعالى قرر هذا معنى اا اكثر من ادم كما في قوله تعالى كل قول امين لا امنكم برا ولا رسلا هو قال قال كل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم وهنا هذه اي ليس لك من الامر شيء ليس لك أن تهدي هؤلاء ولا أن تعذب هؤلاء ولا أن تمنع يعني جرها ليس لك من الأمر إن تعذبهم فنوم أبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وه الحديث الذي هو حديث ابن عمر رضي الله عنه وايضا في ذكره ثاني من الاذى الذي تعرض تعرض له الرسول صلى الله عليه واله وسلم من الشديد هم اولئك الذين دعا عليه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين قتلوا اصحابهم قتلوا 70 من افاضل الصحابه من الذين كانوا يسمون بالقراء وقد ضروا وغدروا به وما اتطاع الرسول صلى الله عليه وليس أن يمنع الضر عنهم ها وهم استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني مازل بي هذا الضر ما قالوا مدد يا رسول أمندان يا رسول الله بالمدد من عندك ها نعم لكن هذا الحديث كان صغرا نعم نعم نعم فاخذ يده عليهم اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن وليد بن عضبه وعن ذكر او عدب من المشركين فنزل فايضا كانت هذه الايه فلعل هذه الايه نزلت يعني في كسته كلتا الواقعتين او يعني لعلها نزل في واقعة منهما ثم في الواقعة التالية يعني يعني تكرر التذكير بها من اجل من تقرير المعنى نفسه ليس لك من الامر شيء وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال الله عليه وسلج وانزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش او كلمه نحوها استره ابوكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباد ابن عبد المطلب لا اغني يا عباد ابن يا عباد ابن عبد المطلب يا عباس يا عباس ابن عبد, <تصفيق> عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا فقيه عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم تليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا هذا الحديث بالصحيحين و وفيه أيضا نعم التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وفي وفيه أيضا الأمر, الأمر له وإنظار عشيرتها الأقرابين وفيه بيان المعنى نفسه الذي قررناه في الكلام السابق أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك شيئا لأحد من خلق الله إلا بإذن الله ويوم القيامة أيضا لا يملك الشفاعة إلا بإذن الله وفي الدنيا لا يملك أن يشفع في أقرب الأقربين لهم صلى الله عليه وآله ولذلك يعني رب أقرباءه على هذا المعنى وعلى هذه العقيدة فقرر لهم هذا المعنى حتى لا لا يتعلقون أو حتى لا يعني تتعلق قلوبهم به من دون الله فقال لم لا اغني عنكم شيئا واخذ يذكر واحدا واحدا منهم يا عباده يا خوقي لا أغني اغني عنكم من الله شيء <تصفيق> على على نحو وعلى الفلم قولي تعالى ليس لك من الامر شيء ف ولذلك هل على اعلى أو على العالم الرباني أن يذكر الناس أيضا بهذا نعم أنهم وإن أرشادهم من طريق الهداية وإن بيّن لهم سبل الغواية لأنه لا يملك لهم شيئا لا يملك لهم هداية التوفيق فالبعض قد يتعلق قلبه بشيخه الذي يعلمه فينتظر منه أشياء ولا يملكها فمثلا يشتكي إليه أنه يعني يقع في كذا وكذا أنه مثلا يقصر في العبادة يقصر في طلب الألم يقصر في كذا وكذا ينتظر منه شيئا ولا يملكه ينتظر منه نعم أن ينصحه ولا ينبق إلا نصيحة فقط ولا ينبق إلا ولكن البعض أحيانا من ضعاف القلوب يتعلق قلبه بهذا الشيف المعلم لدرجة أنه إيه؟ يعني يقول أنه لا يحسن مثلا الإعجاد او لا يحسن مثلا طلب لهم إلا مع هذا الشيف والبعض قد يظل يعني ضاما ساسدا آآ ان هو لو مات هذا الشيخ انه سوف يضيع كما قال بعض المتعصبين او الجهال هذه المقولة للاسف عن شيخ لهم وان كان الشيخ ان كان الشيخ هذا قد علمهم الحق ولكن ولكن للاسف لانه غفل او أخذ على غره هذا الباب بعد سنوات بعد أن علم هؤلاء سنوات إيش به يعني, يعني يقول لهم سوف يساخروا ويتركهم فإيش بهؤلاء به يقولون لمن تتركنا لمن تتركنا يا شيء هكذا ما تعلموا التوحيد له الخالق يعني, يعني استفادوا من دروس هذا الشيء في التفهول مش يعني أنه ما ينبغي عليه على الأجباع أن يتعلقوا بالمذبور تعلقا يعني مذنوما تعلقا في غلوب فمن هنا ينبع الغلوب ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وليس أن يقرر هذا المعنى الذي ينفس صميم التوحيد في أكثر من واقعه في أكثر من موقفه كما في هذا الحديث وفي نحوه ولما جاءه البعض يخاطبه يعني يسيغ من فيغ الغلوم في التعظيم فقالوا, فقالوا لي يا سيدنا وابنا سيدنا ويا خيرنا وابنا خيرنا قال لهم صلى الله عليه وسلم لا يستهوي أنكم وفي لبه لا يستجري أنكم الشيطان قولوا بقولكم ولا يستهوي أنكم الشيطان ونهاهم عن, عن, عن هذه المبالغة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وبذكروا ايضا الفائده نحو شيئا او موقفا يتعلق به بحديثي السابق بحديث يشج اوقات يكره حقوق الشج ونبيهم أننا ورفض الأنبياء من الغلماء الربانين حتى زمننا هذا يعانون من هؤلاء الجهال وإن كان بعضهم من المسلمين فقد يضرب العالم ويهان من أمثال هؤلاء الذين يؤذون الأنبياء ويؤذون التدعين للانبياء من العلماء الربانيين سواء من من المشركين او من اهل البدع والاهواء فاهم البدع والاهواء للاسف يجرون على ثانا المشركين في اذاء اهل الحق فاذكروا ان عالمين فاضلين من علماء السنه المعاصرين وهم الشيخ صالح والسحيني حفظ الله والشيخ عبد الرزاق نعم ابن عبد المخسن العباد حفظ الله لا. لما كان في برث في القسيم <تصفيق> وقالقوا مخاضرة وكانت وقال مخاضرة بعنوان الدين النصيحة ينصحون فيها الشباب هؤلاء من أهل هذه البلدة بأهمية التوحيد وبأهمية الدعوة للتوحيد <تصفيق> ويحذرونه من أهل البدع والأهواء الذين يجسدون عليهم هذه الدعوة إذ لطائفة من هؤلاء الجهال يقطعون الكهرباء عن المسجد خلال الدرس و يضربون أو يتوجهون بالضرب على الشيخ طالح السحيم الضرير ويكسرون نظارته ويلقون بها ويشدونه ويشدون الشيخ عبد الرزاق الاخراج هنا من المسجد وهم يقولون اخرجوا من مسجدنا انتم الذين تفرقون المسلمين انتم الذين تتكلمون في المسجد هكذا نظام هكذا هكذا غرغ هذا الجهاد الله يعني لو قال هذا لو قال هذا انا العلماء العالمين العالمين الفاضلين ما قال هذان العالمين الفاضلان هذه المقوله هؤلاء نصحوا كيف يفلح قوم فعلوا هذا بعلماءهم كيف يفنى هؤلاء ولذلك سبحان الله لا تعجب من هذه الفتن التي تصلط على المسلمين سواء هناك او في او في غيرها من الاماكن هذه الفتن لم تصلط على امثاله الا بما كسبت ايديهم فقد فليت الكاثرين والمشركين على على هذه البلاد المباركه إنما قد يكون من جراء فعل هؤلاء السفهاء وكما وكما يعني, يعني يقاص الدعاء ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا فكيف يوقع هؤلاء إذا هم فاعلوا هذا بعلمائهم وأذكر أن الشيخ فلاح إسماعيل حدثه الله تعالى ومن علماء كوي من أكابر كنميش الشيخنا العلامة ربيع بنهادي ما تضحك لي أن الموقف نفسه حدث إلى الشيخ ربيع بنهادي حدثه فكان في برسنب أطفاء عليه الكهرباء وأخذوا يعني يفعلون هذه السفهات فالشخص الذي فعل هذا لما علم امير البلدة بهذا الثانية أمر بحدثين وجزاه على هذا كال وهذا من تمثيل الله لدعوة الحق في هذا الغلاد ولكن الشيخ رضي حفظ الله قد قد شاف على وعند هذا الأمير أن يخلي من سبيله فإذ بأهل البدع والأهواء في خارج المملكة وأظن في البحرين أنا أذكر تلقفوا هذا ليه الجاهل الجهول وأعطوه الرواكب العالية لصميع هذا العلماء وعظموه ومجدوه الله مستوى الحمد لله لجعفان من ما اتلا به هؤلاء فضلنا عليهم وفضلنا على كثير من من خلق فضيلا ننتقل إلى ذلك بعده قال رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير نعم اقرأ اقرأ الحديث الذي بعضه وفي الصحيحة عن أبي ذري رب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكه ضربت الملائكه بادن حثها خدعا خدعانا سل... خدعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان تنفذهم ذلك نو حتى إذا بذع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع يسمع مسترق السمع فيسمعوا فيسمع مسترق السمع يسمعوها مسترق السمع, السمع يسمعها مسترق, مسترق السمع مسترق مرفوع هذا فاعل يسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفى سفيان بكف سفيان سفيان وصفى سفيان هذا ممر مرصف وصفى سفيان بكف سفيان ذات روعه وصفى بين اصابعه فيدمع الكلمه فيلقيها الذي فيلقيها, فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الى الاخر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 الذي يصدق يصدق فيصدق بتلك الكلمه التي سمعت من السماء نعم هم كما حتى اذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قال الحق وهو العليم الكبير نعم هذا خطاب للملائكه كما بين هذا الحديث من الذي فزع قلوبهم الملائكه ف... هذه الآية هي جاءت تالية لآية أخرى في صورة 7 آه... و... <تصفيق> القفض من ذكر هذه الآية هذا الباب هو تقرير التوحيد ايضا تقرير توحيد الآلهه ونحن سبحانه وتعالى هو الذي نتكلم بالاوامر إن الملائكه كما جاء في الحديث هنا حديث حديث ابن عباس إذا سمعوا او إذا قضى الله الأمر في السماء إذا عانا لقول الله هذا تبرع الملائكة أجنحتها وتبلغ بعضها بعضا ماذا قال ربكم ويقررون أنه سبحانه وتعالى الحق هو العلي الكبير فهذا فيه بيان لعظمة الله ولعظمة أمره إذا, إذا إذا بلغ بين أهل السماء فسبحانه معبود في سماواته معبود بين ملائكته يخضعون لقوله ويخضعون لأمره ويفعلون ما يؤمرون ف... فهؤلاء الذين يعبدون هذه العبودات من دون الله هل آلهتهم تملك هذا هل لآلهتين ملائكة مثل ملائكة الله هل هؤلاء الأموات الذين يقبعون في القبور ها ف... في داخل القبر قد يكون أحدهم تحت الأرض وقد أهيلت عليه الرمال في حفرة ضيقة هل مثل هذا المخلوق الضعيف الميت الذي لا حرك له له مثل, مثل هذه العظمة التي والتي يتجلى بها الله سبحانه وتعالى لملائكته إن الله من فوق عرشه إذا قال قولا ها خضعت الملائكة لهذا القول وضربت أجنحة خضعانا لقوله كانوا سلسلة, كانوا سلسلة على صفوان الصفوان هو الحجر الأملس إذا أنت أتيت بسلسلة مفقلة من الحديد أتيت بهذا الحجر الأملس الناعم ها قد تصن مثلا هنا في في بالظلط هذا الظلط الذي يكون املس يكون املس ناعما ها اذا انت جيت وضربت عليه ضربت وضربت عليه انك تسمع انك تسمع وقعا شديدا ها هكذا شدها الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب الملائكه الاشد فهل هذا الميت مثل هؤلاء الملائكه وهو في قبره هذا في هذه الحفره الضيقه يخدعون لقوله يخدعون النبي فما لي فما لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اين ذهبت قولهم حتى يعبد هؤلاء الضعفاء الذين يعلم <تصفيق> لا يملكون ذرة في ملك الله ولا يخبع لهم مخلوق واحد من مخلوقات الله هذا الميت الذي يقضع في قضيه وإن كان صالحا وإن كان من امتبار أولياء الله وان كان من الصحابة وإن كان من الأنبياء ها ليس تحت ملكه وليس تحت امراته او تحت سلطانه ملائكة ولا جن ولا اي شيء ولا اي خلق من ذي المخلوقات تغدع لقوله إذا, اذا وتكلم بالأمر فكيف يعبد هؤلاء امثال هؤلاء الضعفاء الله سبحانه وتعالى يقيم الحج عليهم بنحو هذا حتى يتفكروا فالعاقل يسألها نساء السؤال إن ربي الخالق الذي أنا أكرن هو الذي خلق يملك كل هذا فلماذا أتوجه إليه ذير وصائق الضعيفة التي لا تملك ولماذا أظن في هؤلاء ذير قدرة التي ليست إلا لله حتى اذا قضى قلوبهم قالوا ماذا قال الرجل قال الحق وهو العلي الكبير نعم وسبحانه وتعالى الكبير تهدي وتسيع كرسيي السماوات السماوات والارض نعم وقد ان سبق وتكلمنا ان ان شرح هذا الحديث في خطبه جمعه سابقه وما يتعلق ب بذكر الساحر والساهم وهذه الشهب التي تلقى عليه على الشياطين قد تكلمنا عليها صابقا وإن شاء الله في خلال, فيه خلال هذا الكتاب أيضا سوف يأتي مزيد بيان فيما يتعلق مزيد من الشياطين و... نص قصير حديث بعده وعن النواس بن سامعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله تعالى أن يوحى بالامر تكلم بالوحي اخذت السماوات منه رجفه او قال رعده شديده خوفا من الله عز وجل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 فيقول جبريل عليه السلام قال الحق وهو عليه كبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل هذا الحديث خرج مجريك في <تصفيق> تفسيري برماضي عاصم في السنة ن و وغن رؤمه وإسناده ضعيف ما هي الإسناد الوليد بن مسلم ويغلس في تدليس وقد عن عنه لم يثرب بالتحديث وفي ايضا محمد هو يعني الذي يظهر من بعض البحث كان البعض قد تعارفوا أو كما قال الحافظ عنه في التقريب صدوق يخفو كثيرا ولكن الذي يترجحه ولا يرجحه العلام المعلم اليماني رحمه الله تعالى في التنسيذ أنه صدوق تقبل روايته إلا إذا خولف أو ظهرت النكارة في رواية, في رواية من مروياته ونعيم بن حمد كان إماما كان إماما يمتاز ده في السنة وقد امتحن وقوذي في بثنة الإمام الأحمد في بثنة خلق القرآن وقبلشة بسبب هذه الفثنة فالشاهد يعني أن علّة ده الإثناد هنا هي عنعنة الوليد المنصر فالإثناد لا صح ولكن <تصفيق> ولكن بعض ما جاء في الحديث هو ثابت في حديث ابن عبدالس في المقابل المصنف لعلى أورده تقوية إلى المعنى السابق في حديث المعبوس وفيها أيضا تقرير لعظمة الله سبحانه وتعالى وكيف أن مخلوقات الله تخضع لأمره وتخضع لسلطانه وتخضع لا يملك مخلوق أن يخرج عن سلطان الله شبرا واحدا ولا يملك شيئا من دون الله لنفسه ولا لغيره الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر كم ورمي وقت دعم في سباقنا هذا نكون جدول لبعض وليمه طويله شاء الله اقرا قال رحمه الله داب الشبع وقول الله تعالى وانذر بالذين يخافون ان يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ليس لهم من دونه وليا ولا شفيعا وقوله تعالى قل لله الشفاعه جميعا وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه وقوله تعالى وكلم ملك في السماوات وكلم ملك يعني كمل ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا ان بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويغض وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض قال أبو العباد نفى الله عما سواه ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قص منه أو يكون عونا للذان ولم يبقى إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن اغتضى, إلا لمن اغتضى فهذه الشفاعة التي يظن المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له اغفع رأتك وقل يتمع وتلطعك واشفع تشفع وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكونوا لمن أشرك بالله وحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص ويعفر لهم بوضطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإغلاق نعم كما بيّن المصنف هنا أن الشفاعة على وعين الشفاعة مصبتة والشفاعة المنفية فالشفاعة المنفية التي نفعها القرآن هي الشفاعة لأهل الشرك وأيضا الشفاعة المنفية لأن يشفع مخلوق سوى كان الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم او أحد من المؤمنين في مشرك وكذلك أيضا من الشفاعة المنفية الشفاعة الشركية أي التي تقع من المشركين مع شفعائهم الذين اتخذون شفعاء ووسطاء مع الله ف... فالله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الأولى التي بدأ المصنف بها الباب يبين للمشركين ما هذه الشفاعة وأنزل الذين يخفون أن يحشروا إلى ربهم ليس لو من دونه ولي ولا شكير يعني يقول هؤلاء المشركين هذين الأثمام أو هؤلاء الأموات او هذه الأوسان التي أنتم اتخذتمها شفعاء ها؟ لا لن تنفعكم إذا, إذا حشرتم إلى, إلى ربكم خالقكم الذين الرب الخالق الذي أنتم قد أقررتم بأنه هو الخالق الذي يحيوه فإذا أنتم متوجهتم إلى هؤلاء الشفعاء في الدنيا تطلبون أن يشفع عند الله فاعلموا أن هؤلاء الشفعاء ليس, ليس لهم أي نفع لكم لا في الدنيا ولا في الأخرى وخصوصا إذا حشرتم إلى ربكم إذا كنتم تخافون يوم الحشر أنزل من الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم والتقوى يوم ترجعون فيه إلى الله فالذين يؤمنون بالبعض ويؤمنون يوم القيامة ويخافون ساعة الحشر إذا حشروا إلى ربهم بمفردهم فليعلموا أنهم ليس لهم من دون الله وليهم ولا شفيع لن تنفعهم شفاعة الشافعين إذا لقوا الله على الشرك ولن ينفعهم ولي الحميم فأنت تخاطب فأنت المشركين أو المسلمين الجهال الذين يقاون هذا الشرك بجهد بمثل هذه الآيات أنذرهم أنذرهم ان كانوا يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دون يوليهم ولا شفية فأنت تستخدم في دعوتك هذه الآيات في تذكير الناس وفي تعليمهم التوحيد فالمصنمس لم يورد هذه الآيات وهذه الأبواب عبثاً ونحن لا ندرس هذا الكتاب هكذا مرافقه النظريه ليس لها اي تطبيق في واقع دعوتنا انت المط... انت مطالب او مطالب ان تحفظ هذه الايات وان تعرف معناها الذي نحن مبينه في مثل هذه الدروس حتى تبلغها للمسلمين او حتى تبلغها لمن تدعوهم لماذا تدرس كتاب التوحيد ها اولا طبعا نترفع عن نفسك الجهل ها من تحت ولايتك من زوجتك او من ولد ثم بعد ذلك كي كي تدعو الى الله على بصيره فتحفظ هذه الادله و هو يعني تذاكر معناها وتذاكر وشرحها حتى تستطيعني أن تبلغها على بصير إلى من تدعوهم فأنت تنذر, فأنت تنذر عليك أن تنذر من تدعوهم بمثل هذه الأيات وأن تعلمهم أن الشفاعة لله جميعا يجب أن تقرر هذا المعنى لأنفس من تدعوهم أن الشفاعة لله جميعا آه. فالرسول صلى الله عليه وآله يسمى ليس له شيء من هذه الشفاعة إلا بإذن الله فإن لم يأذن الله لم يكن للرسول صلى الله عليه وسلم أي قدرة على الحصول على هذه الشفاعة. الله ونحن ندعو بعد كل آذان اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة الطيب محمدا الوسيلة والقضيلة وبعث الأمة مقاما محمودا الذي وعدته نحن الذين نسأل, نسأل نحن الذين نسأل الله أن يبعث رسوله هذا المقام المحمود الذي هو الشفاعة العظمى ونحن الذين ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم بإبعثه الله يوم القيامة في هذا المقام العظيم الذي يخبطه به الأنبياء مقام الشفاعة فكيف يجمع المسلم بين المقيدين يعني هو يردد هذا الدعاء بعد كل آذان ولكن قد يردده للأسف غير فهم وفي الوقت نفسه يتوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء ويطلب منه الشفاة في الدنيا يقوله إيش فعل يا رسول الله طب أنت, أنت تدعو للرسول في كل صلاة أن يرزخه الله الشفاة فكيف جمعت بين المقيدين تطلب الشفاء لرسول الله تطلب الشفاء من رسول الله يعني تطلب الشفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا دعاء لله فبعثه الأمة مقاما محمودا الذي بُعدته وفي الوقت نفسه يطلب هذا الجاهل الشفاء من رسوله يقول في دعائه اشفاء لي يا رسول الله عنك ربك اللهم اللهم شفاء فيه رسول رسولك بيش هازم هازم علينا أن نعلم الناس هذا توحيد نقول لهم أنتم الآن عليكم أن تتدبروا دعاء بعد الآذان اللهم ربنا هذه دعوة التامة إلى أن تقول وضعثوا اللهم مقاما محمودا ما المقام المحمود الذي نحن نسأل الله أن يبعث فيه رسوله صلى الله عليه وسلم في كل بعد كل آذان شو ما هو المقام هو المقام المحمود تمام السايكس السايكس هل يصلح ان تطلب الشفاعه من الرسول في الدنيا يعني تكون شفع لي رسول الله وكذلك ايضا يعني بهذا الذات الذين يطلبون هذه الشفاعه ممن هو دون رسول الله صلى الله كان الرسول لا تطلب منه هذه الشفاعه فكيف ممن هو دون نون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ومن اجل هذا نحن نؤمن ونعتقد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له الشفاعات يوم القيامه ولكن نعتقد ان هذه الشفاعه تكونوا بإذن الله وأن الله لم يعطي هذه الشفاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا لأنه قد رضي عنه وحاباه بهذه الشفاعة التي خفاه بها عن سائر الأنبياء والمرسلين والشفاعة العظمى فيما يشفع الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم في الموقف أن يفسر الله ان يقصر الله ان يقصر ان يقصر الله علينا فالرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اي لا يعني يقوم ما دي الشفاعه من تلقاء نفسها كما بل ولما يتوجه اليه الخلائق او تتوجه الخ او يتوجه اليه البعض من من الخلق في هذا الموقف العظيم يطلبون أن يشفع لهم أن ربهم عنهم هذا الموقف العظيم ف... ف... فيأتي فيسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامك يعني ما فتح الله بها عليه إلا في هذا اليوم ويصني على الله بقناء عظيم ثم بعد ذلك يقال له يا محمد ارفع رأسك واشفعت شفع وسالك عفتك لكن هذا بعد, بعد ان, ان, أن ذهب وسجد تحت العرش وأقرب العبودية لله سبحانه وتعالى ها؟ وأنه سبحانه وتعالى هو الذي من عليه بهذه الشفاعة ها؟ فهو لا يملك بهذه الشفاعة من نفسه هكذا بل هو يملكها بإذن الله ولرضى الله ولرضى الله عنه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء أيضا المشركين قولوا الذين زعمتم من دون الآية الآية لكون مثقال ضرة في السماوات ولا في الأرض وما له وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاة عنده إلا لمن أذن له فنفف هذه الآية على هؤلاء الـ الـ الذين أش... الذين آه... قد أشرك من هؤلاء مشرك الم... ال... الذين أشركوا بهم نفع عنهم أنهم لا يملكون آه... مثقال ذرة يعني لا يملكون الخلق استقلالا عن الله عز وجل فلا يملكون الخلق استقلالا ولا وليس أشركاء لله في الخلق لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض يعني لا يملكون أن يخلقوا ظر واحدة استقلالا من دون الله ولا هم أيضا شركاء لله في خلق هذه الظر فما خلقوا هذه الظر استقلالا وما أشاركوا الله في خلق هذه الظر فكيف تتوجهون إلى أمثال هؤلاء بالعباد هم لا يملكون خلقا ولا رزقا وما له منهم الظهير وليس لله من هؤلاء وغير لا وزير ولا مساعد ولا مساند فهذه المعبودات الله سبحانه لم يتخذ منها ولا وزرا ولا ولم يتخذ منهم من يسانده في اداره ملكه في إدارة هذا الكون في, في تدبير شؤون هذا الكون كما يدعي هؤلاء الذين قد ختم على قلوبهم وتضع على قلوبهم بجهلين أنه في كل عام يوقب ديوان الأولياء ديوان الأقطاب الأربعة تقريبا كما يقولون وأن زعيمة الديوان هي زينب واختلفوا في توزيع بقية المزارات في هذا الديوان فيجتمعون في كل سنة البعض يقول انهم يجتمعون في مولد الحسين والبعض يقول انهم يجتمعون في مولد النبي صلى الله عليه وسلم او في مولد زينب يعني على خلاف بينهم في تحديد موعد هذا الديوان ها يجتمعون في كل عام لتقرير شؤون الخلق وهم الله في تقرير شؤون الخلق وفي تدبير شؤون هذا الكون فجعل الله ظهيرا بل لم يصله غيره وحجزوا عددا عددا من الوزراء الذين يدعون على الله ان الله في تدبير شؤون هذا الكون في هذا المجلس النظام وكانوا قراء القران وما عرفوا شيء من التوحيد تذكر يعني ان فعل هؤلاء يعني بلغوا الدره من الجهل اعظم جهله من أبي جهل, ابي جهل من ابي جهل نفسيه لا وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له والشفاعة لا تكون إلا بإذن الله وهذا والمعنى على الجبار عليه كلام المصنف فيما بقيا من هذا الباب فالصبق وتكلمنا عن أقصام الشفاعة وأنواع الشفاعة التي تكون يوم القيامة في احدى دروس شرح اصول شرح اصول السنه أحمد رحمه الله تعالى فلا حاجة بنا الى اعاده هذا الكلام ونكتشف هذا ان شاء الله تعالى في هذا الدرس صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم وبارك الله فيكم اكثر من ذلك شكرا فضيلة الشيخ بارك الله فيكم صرف الصوف عندي كتاب للشيخ أحمد فريد وأبي إصحاق وحسان ومصطفى العدوي فماذا أفعل بهذه الكتب بعد أن عرضت منهج هؤلاء وما رأيكم في كتب الشيخ العدوة التكثير <تصفيق> <تصفيق> نسبة لكتب هؤلاء فا ان كنت طالب علم يعني حابق او يعني مستنفر بالعقيده السليمه وكان كان احتفاظك بهذه الكتب في فائده لك في صوت النقد او في التحذير من بعض مخالفات هؤلاء فلا بأس ان تحتفظ, تحتفظ بها من هذا البت اما ان كنت لست هكذا وما زلت في بدايه الطريق وتخشى على نفسك ان ان تقتتل في كتب هؤلاء من باطل او من مخالفه اصول اهل السنه فانت مخير يعني بين امرين اما أن تهدي هذه الكتب او أن تعطى هذه الكتب لا احد اهل العلم او لا احد طلبه العلم قد يستفيد من هذه الكتب في في نقديه او في تحذيره من من مخالفات هؤلاء او انك يعني يعني إن كان, إن كان الباطل قد غلب على هذه الكتب فتتخلص منها بليل الحرق من تحريقة إن كان الباطل غلب عليها أن إن كان لم يغلب عليها فمن الممكن أيضا أن تصنع شيئا أخر أن تكتب تحذيرا على غلاف الكتاب تحذر فيه من, إيه؟ من الباطل الذي قد يوجد تميش بهذه الكتب حتى تبرق عهدتك ولكن هذا أيضا بالقيد الذي انا ذكرته الذي ذكرته ان لا تخشى على نفسك ان ان ان تفتكن هذه الكتب ان كنت يعني لا تظن ان تمنع نفسك من القراءه فيها ولما يكون عندك العلم العلم الكبير لصب شبهات هؤلاء عن قلبك امم الايش ممكن يقلل معها من قبل التعدد السبب قد يكون قد يكون الآن نازلت في كلا في كلا في الواقع فيه قد يكون التعدد التعدد من الأسباب والسبب النزول بالنسبة لسم الله يعني في كتب الشيخ مصطفى في هي في أغلبها الأعم على حد ما اطلعت عليه منها يعني ممكن ان يستفد منها وقد نظر على المؤخذات التي أخذتها على الشيخ مصطفى العدو الله أن يوفقه إليه إلا الرجوع العفق فيه لبعث أن يستفيد, يستفيد بها طالب العلم ولكن هذا يعني ان كان ان كان إن كان يعني يحتاج إليها أم كان لا يحتاج إليها ف... فتكفيه كتب ليه؟ كتب التفسير الثلاثية التي ألفها أئمة السلف نحن تفسير من كثير وطبعا من قبلية تفسير من جرير إن, يف... إن كان يستطيع أن يستفيد من نبيل كتب وينفردن وإيضا عنده تفسير تفسير كريم الرحمن الشيء السعبي. رحمه الله تعالى ما الفرق بين التكثير بجنة العمل؟ واحاد العمل وان هذه المصطلحات صحيحه على منهج السلف لا تعرف هذه المصطلحات عند السلف الصالح وما لا نعلم احد من السلف تكلم تكلمت لنا تكلم ابي وان في هذه السنوات الاخيره احداثها هؤلاء لاشياء نفوسهم او لتمرير بدعتهم نعم نعم نعم ما كان قال عندي انكم صارت نعم نعم نريد ان يوضح سر وهم رابعون مشاهدين أن نوسى عليه السلام عندما عاد واجد عبد المرأة لأن نقش السامريف القطير مشهور وهنا السابس أن نوسى عليه السلام وإذن هذا في <تصفيق> أشبه وقال قولنا بالله هو أن نقش مع حزبين وخليم الدائس يقول لأن كان يكارب حسن العام ونقول لأولئا كان ونقش موسى لأولئا فلايس ونقش مع السامريف فالآن الدائس عندما أولئا فلنقشه يقولوا أن كان جزء عمي شو صار قصوهم حول هذا الشكووه الذي يعني انا عدد المسلمين 4 مليون عند المدوني حتى ايضا من قال من قال ان موسى عليه السلام قال ان عليه السلام كان يصارع فرعون عليه على شرك قصور المدعى حتى لو سلمنا ان دعوته عليه السلام كانت مع فرعون فقط دون قومه نعم فهل كان دعوته لفرعون في شلك قصور هذا انه كان يدعو فرعون لايه الى افراد الناس العباده الى طرد شرك الايه الشرك في العباده كان لازم دعوته لفرعون متمثله في ايه انه يقول له ما كان يقوله لفرعون عليك ان تترك ظلم الناس وان ولا تفرض عليهم هذه القوانين الجائره ها وأنه مثلا يقوم بتهييج او بإثارة بني إسرائيل على فرعون هذا من أجل أن يخرجوا في ثورة عليه او في مظاهرة عليه يطالبونهم له بالعدالة ويطالبونه بتغيير القوانين التي وضعها ما فعل موسى ليس له حجة إن كانوا صادقين فليتابع موسى عليه السلام في دعوته لفرعون وليتوجهوا بالدعوة نفسها إلى هؤلاء الحكم الذين هم يدعون أنهم على شكلة فرعون يا ليتهم يسلكون سبيل موسى عليه السلام الذي سلكه في دعوة فرعون وذهب إلى فرعون وقال قولا لا ينهل يتذكر أو يخشى فلا ولا ذاهبوا إلى الحكام ذاهبوا عندهم ليس من فوق المنابر وقونا الليين لعلهم أن يتذكروا ما سأعلوا شيئا من هذا فما سألك لا سبيل موسى عليه السلام ولا سبيل أحد من الأنبياء شيء يفكر قبل أن أنتهي نظرتوا في مسيرتي ده. نعم. 30 يناير. كنت جاي من فكره كده والله. انا اخذت بس في مارس الا محدثه تحديث. امم. اخذت. وخد لي الام ما كنتش ضابط بس ما في هذا الامر جدي جدا فقر يديه صوب كما تعرف الناس قال انا ما كنت هذا غلط انا كنت اعاني من مشكله قويه التي تحيم ان تتم الى عالم وسبحان الله الله جل وعلا الحبيب اذا ما اذا سمعنا عن مرض هذا هذا نعم راس شكل القصور نعم يعني دون Necessary. أي الشرك الذي يتمثل في الحاكمية المزعومة التي اتدعوها من ناحية طبعا ليس المعنى الصحيح الذي فيها والمفتدع طبعا لكن, لكن المصطلح نفسه ولكن المصطلح نفسه مفتدع وما قصدوه من معنى أيضا باطن ما قصدوه من هذا المصطلح باطلا ما قصدوه باطل ولكن, ولكن ولكن فيه شق صحيح هم ما قصدوا الشق الصحيح في معنى الحاكمية من الحكم إلى هذا ما يخالف هذا مسلم لكنهم قصدوا بأن الحاكم إذا حكم بأي قانون يخالف شرع الله هذا قد أشرك الشقة الأكبر بدون تفسيره واستمعوا هذا في شرك القصير والشرك في من قولين الوضعية دون أن يرجعوا إلى السلف في قوله تعالى ومن لم يحكم بأنذر الله فسووا بين هذا وبين الذي يتوجه بالعبادة الغير الله بل جعل هذا أعظم شركة منه الآن فجعله مثلا هذا الحاكم الذي قد يعني يكر او يعني اللي انا قد يحكم بهذه القوانين اما جهلا او اتباعا للهوى دون ان يستحل الحكم بها او دون ان يفضلها على شرع الله عز وجل ولكن حكم بها حفاظا على منصبه او خوفا من من قد يعني يصيبه بضرر اذا هو لم يحكم بها او لاي سبب من الاسباب التي تمنع تكسيرا ها أو تمنع الحكم عليه بالاستحلال الاعتقادي أنه ما هذه القوانين اعتقاديا ما هذه القوانين بقلبه بل هو يعتقد أن شارع الله هو الأفضل والذي يجب أن يحكم ولكنه يعتذر أن هذه القوانين هي مفروضة عليه وهي لا يستطيع أن يغيرها أو أن بعض هذه القوانين هم مستمد من أحكام الشريعة ولا تعارض بينه وبين الشريعة لآخر هذه الأعضار التي يعني هم, إما أنهم هم يلبسون بها أو يلبس عليهم بها من قبل آخرين فالمهم هذا الذي وقع في هذه المعصية وهذه الكبيرة يجعلون معصيته هذه شركا اكبر بل جعلوا هذه المعصية عندهم هي شرك أكبر من شرك من شرك المشركين الأوائل الذين أشركوا في أبادها بالله بدعاء غير الله وبالذبع غير الله فالذي يتوجه بالدعاء الغير ما عندهم هذا يعني عندهم صار شركه قديما بل بل في النحية العملية في دعواتهم لا يعتبرون هذا الشرك أن يستحق وأن ينكر أصلاً في الجانب العملي لا يعتبرون هؤلاء الذين يتوجههم بالدعاء للأموات لم يقعوا بشيء يستحق أن ينكر أصلا بل يقولون بلسان مقاليم أحيانا هو أحيانا بلسان حاليم دعوا هؤلاء على حالين لا تقتربهم ولا تهتموا بدعوة هؤلاء ولكن يهتموا بشركة قصور يهتموا بمقاراة الحكام وب... وبمصارعة الحكام عليه على السلطة هذا, و... هذا الهدف الأعظم لدعوتكم أن تصارعوا الحكام عليه على ملكهم وأن خطأ... تختطف السلطة منهم حتى تقيموا الدولة المزهومة ما ما ما لا قبل يزيد باستفاضه بارك الله هل, هل يجوز ان يسجد الامام سجدتين سد اذا اخطا في القران عقب الفاتحه تحت جبر الخطا في الصلاه بسجود سجدتين هذا السؤال هل يجوز ان يسجد الامام سجدتين اذا اخطا في القران عقب الفاتحه تحت جبر الخطأ في الصلاة في السجود سندتين أنا على قول بعض أهل الألم قالوا استحبها من باب الاستحباب وليس من باب الوجود أن قراءة بعد الفاتحة ليس واجبا بل مستحب بل هو من مستحبات للصلاة وقال بعض وهذا الذي أنا أميل إليه يقول للأصل أنا توقف عند النصوص التي جاءت في السجود السهل فلا يقص عليها فيكتفى بالسجود السهو في في المواضع التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم على سنه وفي الغلطه تعلق باركان الصلاه او ببعض واجبات الصلاه ولا تعلق بالسجود السهو بمستحبات الصلاه فلا يسجد للسهو لترك مستحب او لترك هيئه من هيئات الصلاه هذا لا يظهر الحديث العام شفنا ما ندوش شيء في الصلاه انا دليل لم لم هذا السهو الاحاديث لا فجاءت جاءت جاءت جاءت السهو منها حديث ابي هريره حديث حديث غير هذا في الصحيحين ومنها حديث ابي الشهيد بن خضيره رضي الله عنه والذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ولم يجلس من التشاور الاوسط وفي أيضا في باب حديث حديث ابن مسعود حديث والذي فيه التحري وفي أيضا الحديث الذي أمر فيه صلى الله عليه وسلم انه من ااا نعم من شك في في ركعات الصلاه كان صلى 3 الاربعه فلي يبني على اليقين فلي يبني على مثيقا وليسجد سج سج سجيسه فشهدي ان أن سجود الساه يكون ايه هل هل انا بيوفر لي ركن وكان خلاص او لطرك واجب فقط انت تركت ركنا ثم اتيت باب الركن طبعا مع ذلك الركن يؤتى به اما الواجب اذا كان فلا تعود الي ولا ولا يلزم عليك ان تؤتي هذا الواجب الذي ليس من اركان الصلاه فمن ترك تشهد الاوسط وكان في القيام الركعه الثالثه فلا يعود لاداء التسليم بتشهد الاوسط ولكنه يستمر يستمر في صلاته ثم يسجد للسهو اما قبل السلام او بعد السلام اللي هو اخطر في تقرا لا. لا. لا, يعني... لا يجب عليها لا يجب عليها هذا الشيء نعم هو يعني يستحب ان يسرع على قول البعض لهنا بس وقت السجود هو لم ينسى وقت السنه لا اقرا وسو... سواء اخطا او سواء نسي الصواب اكنه لم يقراها اكتفى بقراءه الفاتحه حتى لو تعمد حتى لا تعمد الاكتفاء بقراط الفاتح فقط دون أن يأتي بصورة بعد الفاتحة فلا يجب عليه شيء ولا, ولا يعني يبطل هذا شيئا مصراطي هل أقل, أقل أن تأقل أنها ثلاثة أو أنها أربعة على... فعندك... عندك مقامات إما مقام التأقل أو الاستيقان ومقام التحري إن استيقا كان به إن استيقا أنه صلى ثلاث ركعت فقط فليأتي بالرابعة إن شك فليتحرى الصواد فما غالب على ظنه فليبني عليه فإن يعني, فإن يعني استوى الأمران في حقيقة فلم يدري ان صلى فهنا في هذه الحاله يبني على مستقا يعني يبني على الاقل ويكون يكون هذا اخر سؤال في الدرس ننتقل لل 30 ونقول على هاتين دولس في في ثالث عمل تطبيق شاء <تصفيق> الله عظيم هنا تاكيد حضراتكم على قولة مصدورة صلى الله عليه وسلم أقول لك هؤلاء كانوا تبقون شعبهم نحن نتعذف على الأمير الذي لا يطبق شعبهم هي جوزة تبقون شعبهم نقول لهم أقول لهم حجاتكم دا حبا وقد رضادنا عليهم القبضة ما يعني ما يؤبه لها وال30 فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينا بالبيان الواضح ها في عده احاديث ان هؤلاء الامراء او الحكام ها تاع 22 وقال نعم كما في حديث عوف بن مالك وبص شروا أمرائكم من تدعون عليهم ويدعون عليكم وتلعنونهم ويلعنونكم ولما سئل في الحديث نفسه أفلا نقاتلهم أو أفلا ننابذهم قال لا او هذا كان في الحديث ابن سلم قال لا ما أقام فيكم الصلاة فقال لا ما صل فتركوا كل شيء للصلاة ها ورغم هذا نهى عن قتالهم قال قالوا أفلا ننابذهم بالسيف قال لا ما صلوا يعني حتى لو تركوا الحكم بما أنزل الله في كل شيء إلا الصلاة فلا تقاتلوهم فلما جوا بهؤلاء مثال هذه الأحاديث البعض منهم كذبها صراحة ها ولا من الغلاء من جماعة التكسير والهجر هذه ومن من صار طريقهم والبعض منهم اخذ يتأول على طريقه المعتزله ان هذه ان هذه من احاديث الاحاد التي لا تبنى عليها عقيده ها هو سلك والبعض منهم ايه غض الطرف عنها بالكليه ولم يذكرها انها ليس لا ليس له وجود انما نحذر من احد من الاحاديث العارضه الكبير هي قوله اه انا هحاول الناس وانا اولى اه اتصور ما القبول ايش هنقبلوا هو هم الغالبيه اتكلموا يا ليتكم يا ليتكم بارك الله فيكم نحن قد ايه قد يعني الرد على دي شمواد من بتقديم لنا دروس التوضيح ما استعددنانا دروس التوضيح خلاف خلاص في خلاص حدود كثيرة لا دخل كثير. دخل كتاب الكواشف نحن كذلك بدانا منذ اشهر عديده في سلسلة سميناها دروس التوضيح في رد شمواد صاحب رساله الى غولاط التجريب نحن منيا و... او يوم لا ينسى يمكن أن, ان شاء الله الى هذه الدروس مسجله نازله على موقع جامعه الامير فهد بن عبد على موقع جامعه الحديث والاثر تجد عليه ان شاء الله اغلب هذه الدروس دروس سلسله توضيح يا رب شوبات صحن بسرعه لو نزل التجربه ومن خلال نض بسرعه لو رقت عليه على, على الاستاذ محمد حسين هذا والله اللي مشتركها فقط لا يا أكبرك العزيز في سلسلة دروس لنا, لنا. عقدناها في هذا المسجد منذ أشهر عديدة ونكتفل من هذا إن شاء الله تعالى إن الله على محمد بن علي أغلي وإصحابي